بمؤسسة التوبة لإنتاج الشريط الإسلامي وتوزيعه مدينة جدة حي الصفاء شارع الأربعين بجوار مستوصف الأنصار هاتف ستة تسعة ثلاثة ستة ناسخة خمسة تسعة خمسة نستودعكم في حفظ الرحمن نستودعكم في حفظ الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته